شبحانك شبحانك رقنا على هذا النار ربنا إنك من تدخل إن على ومن يعاند فاستجابه لهم قوم مننا اطيع عمل عامل منهم من اذا اطيع عمل بعضكم من, من بعض فالذي شبيل وقوذوا في <تصفيق> شبيل وقال تفروا في البلاد متاعا قليلا ثم مأوام جنم وبشريات لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري منها تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نشرة وما اعرضنا إليكم وما راجعنا اليكم خاشعين عند الله شبكة ملامح